استمع وأعد ثم اكتب الحروف المنقطة ابتداءا من النقطة الحمراء لا لو لي ما مو مي نا نو ني ها هو هي و Wu, we, ya, yeah. you, ye